نیل یسوک نیو مل سا تریلا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 وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا تَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَ السَّبِيلًا رَبَّنَا آتِهِمْ ضُعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْمًا كَثِيرًا يَا آمنوا لا آذوا موسى الله قولا سديدا يصلح لكم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 هُوَ كَلَّا ظَلَمَ مَن جَهُلَا فَوَزَّبَ اللَّهُ الْ مُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا بِسْمِ الله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 ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى طراط العزيز الحميد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 أَفَلَمْ يَرَوِلَا مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا قَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَلَرْضِ إِنَّ شَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ لَرْضَ أَوْ نُسْكِطْ عَلَيْهِمْ كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَرْضٍ مُنِيبٍ